سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم طس م تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يمنون سورة حكتمشها شيسمن ربنا ذحنيني تشرد حناء طس لذلك النذي اللياث الكتب ذي تبينا أقدن غرفر اللخبار أموسى يكذ فرعون سلحق القمي سمنا إن فرعون على فضر وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويشتحي نساءهم إنه كان من المفسدين فيعون <تصفيق> يتغدي قع يقمر غشيش سيرما يي ونذروا مقهريث يجل مرش انسان يجئ جث ونريد أن من على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أهمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونلج فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون نفغدنا نعم نغفذك يتوحقرا للقعان أفل نجعل ذي مضبرا هذا نهني على يورفا أجل نفكر قوة ذي القعان هذا نسخن إفرعني كذ همان أولا الجنود نسن أين كنيو قذن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 اكتشغبر اثنى مثلنا الغرم اثنى اجعل ذي الانبياء فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزن ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اثنى جمعا ذا فرعون اكنا جمعا ذا عذاو اثنى فرعون ذا ذي الجنود نسل نطغان وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عشاء ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون تلصم الطفل فرعون تشورثة وتشيني أرثنا قسيمة هاذ أغنفى أسمى يمغور نغثلق من ذنبناه نهن رذر نشما وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبتي به لولاء ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون ولي قمس موسى يخلى حشع في النميس ألم قريفة قريس أمر أن تبتلوا ليس أكنا شريثي الممنين تنوي الثماش واحد بعيد تسمو قريثي دم بعيد نهنور دفاق نيذس وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون أنحرم فلسفة ضام قفردي غير غريم ثنيسا مون ملغ أخما وانت يا ربين في قسر استهزين فرددناه إلى أمه كي تقرع عينها ولا تحزن وليتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون نريش في ديماس أكنت الشريش في طيس أرث الثغفير وتعلم الوعد الرب ذي الحق لكن الكترابيسن هو العلم ونشتا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك أنزي المحسنين مقبض ذرقز مقار اتعقل نفكي يسيد الرفام يكذ العلم التجذ الجزان يوذخ الدمان الحسان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 Yekcem tameddit di teswiɛt, mi iɣfrren yimalan-is yfa sinina lattnaɣan, yiwen deg i tebɛan, yiwen deg uɛdaw-ines, sawras ad t-id-akk unaknnit-itebɛan, deg ufus deg uɛdawines ɛeddamus وتit السربيا <سؤال> digemmut. أتنذى ذو مقهان يسيري لبعينني قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلا نكون ظهيرا للمجيمين إني يسأب بنو أقرض المغيماني سمحيا يا عدي سمحاس نسيت تسمي حطاس أنه يترد الحنا إنه يسبب نو إما كدنا عمض في الليع أقلور استير غراق ذمعوني يمشمن فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذ الذي استنصره بلمسيش تشريخه قال له موسى إنك لغوي مبين يصف حد موسى يقال ذي ثم ذيت ليس خفال أفيو أنك النار إدي فقي ظل النار يشورج ذي غثفاك إني يسموشا إذن اختشني الجرح شمشوت راد أن يبتش بالذي هو عدون لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفس بلمش إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين مقعد موسى أذي وث وإني لن لعد ونسن إن يشيد أموسى تفغض عني سنغاض أمن سنغريض لي أقرأ كتف غضة شريض ذا مجهول ذا القاعان وصف غضارة شريض ذا قوذك النصر وجاء رجل من قص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأيات مرون بك ليختلوك فاخرجني لك من ناصعين يسد الذي يصغوار وارقز القرن التمذيت إن يسد أموسى إمرين التمشورا فلك كنك نغن أفع لكقرن صحاك فخرج منها خائف يتعقب قال ربني جني من القوم الظالمين يقذي فغسر مخاطرة إن أرب جني ذي القومي اللند الظالمين ولماتوا الجهات القاءة مديا قال عصار بي أن يهديني سواء سبيل مجرمث والمدين مدين سموث للأردن إن يسهى ثبابي أي من يبرث لقن ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يشقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما أخطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير مقبض صدى مدين يوفر غشي ذي نطاش يقس وين الملنسان يوفر غشي ذي كلاش لس قرعت الملنسات ين يستشعرك أن نتشيد ورنسواي حشما رحنا الغشية بابثنا الضمار مقر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقاض رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يسوست يقرر فيديم إن يسهب في نو أقرح وجغ المكرطاس فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي دعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ثلثت غرسيوه تذكست لا تسدغر فيترحيان تنياس أثن بذا يشوريدك يخلص ميغد الصوض المال النغ ميكب الغوص يحكياش تحكيش يسكن ثلاغ إن يسور الشاقوال الثنجذ القوم الظلام قالت إحداهما يا أبا تشتاجره إن خير من اشتاجرت القويل مين تنياس يوه أذبت فيه لخدام قلت تفضل خريس ذي القوانا ذي لمان قال إني أريد أن أنكعك إحذبنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين إن أهتيه السيء ويش نتهو رجتا يوحى بثثا سارع ششت اتخدم الغوريين 8 مش بقاشان ملك مرض المدعشره والندري مش قشورش وفي غيرك الجزير اي تفضلا شاء الله ذي قذي لن قال ذلك بيني وبينك اي ما ذكريني قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الناس موسى ذوين إذ الشرط يري ذي المدى يفغيخ ذمغت وليش أحسن في اللي أثان ذربي ذوكير غفين ذن النمرا فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قاد لأهلهم كثو إني آنست نارا لعلي يآتيكم منها بخبر أو من النار لعلكم تستلون مك من المستمر مدى يكررح بس الوشوليس يزرغ الجهان الطور ذد ثمس إني الوشوليس قمث أقرز رق ثمس آثا وندوغ ذيس زخفرن غسف تمس أكلمة السحموم فالما أتاها نودي من الوادي ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك فالما رآها تهتز كأنها جان ولا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف انك من الآمنين مشي بضيسه في غريا في شطيف فوسك غزر لي وقعني في مبروكس هندسله هرميه امشقليا هناك اذا ربي با في خرقيث ضق صاحكش فينك ويشرى لا تشحري ام زرميز يزيرو ورديقري اشتهر رشيد يا مشتاق وقر الدوشا جلرا وضمان وشلوك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحا كمن الرهب فذانك برهانا من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوم فاشقين شما فوشيك يديروا لا شبح نرى ذي الفاغ يا نمر يوضي نرع جمع فوسيك غطى بقيك أكن ذاكي روح الخوف أثنيت شين ربهانات غرب به قذري السن فرع يكون وربعيس أثنيت عدن ثلاش قال رب إني قتلت نفس فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون إني السبب نو أقرن غيغيون ذي سن أثنو قد غيينغن إجمهارون ذي الفصيح أكثروا شكايت يذين أي عيون ذي قد غيش كدفن قال سنسو الدعا ذك وان جعل لكم سوطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكم غالبون اني شكل قوي ستهمش هذا وين نخم البرهان السودان وغرون استمر المعجزه لنا فادعو ما هذا الا شحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الولين مد يسمى شيبيد ليت النغبنت اننا سولد الشحور شعور الشيث دبيال نكونن شيرين شواغي في رجد من غير وقال موسى رب ادم بمجاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون يسمو من من إن يسموسا الذبابيو اقع المن من هديبين أفريث نصوف صورش أذوين لكن مثلها سجرب بخامني الجنة أثن ربحنا لها وذكي لن الظرمين وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعل لي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ينفرع ألا أقول أثن ذين العلماء زخصام ربي غيره أهما شعر الكشاة أخذ الجيش ابنيه جعري والله ذريق أذرغ رب المصام شكا قد هو وجنوده في أرضي بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنددناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يطغى نستاذ العساكريس ذي قاعم بغير الحق أنه نغل نغل تقولين نطفيت نستاذ العساكريس أنذ قرسنا غير البحار وقل بحي سياران أبوذي لاند وجعلناهم أهمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المخبوحين نقبسنا ذي التمران أغريض غرجها النماء يوم القيام والسعين ورذيون أثنين صرا نستبعزن ذي النعراث ذي الدنيث ماذي لأخار نهنب قليش وكرها الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهود ورحمة تعال لهم يتذكرون نفكي يسهد موسى فكتب بعد من السنقل تجيرني مزورة ذنور يصزر المدن ذي الهدايا ذا الرحمة إما هسد المحثين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى لمر. وما كنت من شاهدين ارسل لي ام محمد في الجهني ثغربيث مجد النفس كي مصا النبوه ارسل لي ذكري عشن مرن ولكننا اشنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكن كنا مصدين بسحن خرق دلجيال فلسن نظر زمان ورث اللي اضحيتش ازدغض يرين ازدغن المدين اكناستاذ زندحكو لخبر من اللي يثنغ دوحي يقدن وحا وما كنت بجانب الطور إذ نادنا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أرسل لي مثوار التور مدن السوري موسى لكن ذر رحمان بفيه أكلت نظر يون القوم قبريكو ثنين ذريوا إما هسد المشين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت يديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين نكون أركض من الشقية رو كانوا دقار نرى ما رح نديع وضع الاعتاب اذا فنغمر شقع ورنغن في غنثبع أن لا يتيح ذنيري ذقوي ذهن يمنا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا للا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا شاحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون مذيوش الحق صورنا أننا أي غروض يبقى أين كن يبقى موسى يعني مغفرنا رقبال أشوين يبقى موسى أن ننذسيني سحارا إجمعوني جرسا أن ننسثا نكني نكفري السن سن يرسا قل بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين إنسنا وهد الكتاب هو رب مثل نجيفان لقرنة الطورة أقرين الكناة السبعة ما تستحلد قرم فإن لم يشتجيبوا لك فعلا من ما يتبعون أهواءهم وما نظل ممن اتبع هواه بغير هدر من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين مرثي دب غسع رم لاتبعني الحوان شن ونشوني يخطني السواف أم الهواش مرثي والهرى ربيع البرده الديارا الكمي لنظرمين حزب ولقد وصلنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون نسوى ذا زند ان مه قد مشين وله حميد الفكر كتاب اقبل اثنومنا نجس القران محمد واذا يتلى عليهم قالوا امننا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين ما في ضر فنلشن الواكين الى الحق الذين سن غربه في النار نكون قبور ايش انومن ولا اكيو تون مرتين بما صبروا واذا راون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون ذولا كما دفكن اجرهم السنه بذان على خطر مشبران اتقى بيرني سوينير هان اينك تن يلدن بيرير اشين سن تصرفنت رغوين نحمل اللغو وارضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهرين ويلش لن يرى وال اس نكري جرس وغار الناق حل وجهي وغار نوان رحله كاين لا معا نكون نخضاني مجهال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتجين عشان دو دوارام وانك النين حمراب اج ربي ما لدي يهدون وانك النين أذن السكن يجعل من أسويق لقد يهذوم وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم مكن لهم حرمنا منا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أننا أمران ثبع الديني الخانس وخف يثمون فاقيد جين الله ذغا وزندن فكلا أمضيق الحر مهلمان رثمار مرسا وزندنيد ذا الرزق إذن فكا صغرنا لمعنى ما تصدك سن والعلمس وشما وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تشكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين اشهد سدس من السنغال تنورنا شكر نعيم اتمذي خمن النينشان احسب توجد غنرا اذ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يطلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك الخرى إلا وأهلها ظالمون رامري السنقرب فيك <تصفيق> تهذين ألم يشقعد ذل عاصمان سن النفيع أكنا ذزن ديغر ألا يثنغد ننزل نكون نرن السنقرب تهذين <تصفيق> حشما يلاظر من وإذا كنتي زغن وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون من اللحران الثسعان ذي لفحن الدنثان أثن ذي زهود ربها ذيني اللان غور ربها خير أريذ من أم يكثف همره فما من وعدنا هو عدن حسنا فهو لاقيه كمن متناه متع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضارين والنكن ند وعي شو وعد النجي جهان ينه مدري ريض ممن نكن مدن بعد يوم القيامه اكيد الحساب وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ أَشْنِ مَسْن دِشْوَل أَشْنِيْنِي عَنْ دَشْن وَيَشْنِي سَلَام إِنَّ كِزَمه دِشِشَن قَالَ الَّذِينَ, حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ما تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أديني نوذ في وجب ووالي الحق سلعتاب أباف أذوي أن أذويك يذوي ذاك إن استجلاله أن استجلاله إثنان ما كان إن إجلاله ولا ذنكنية أقراغا ذرا ذي سن ما شئ وقيل دعو شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون أسنين سيو الثسن إوثق ممذي شركا أدعيون السوال ورشو أهني دي جوبا مرغرن الأعثابي بضد أذمنين لو كان اللين أتبعن في الحق ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الموصلين فعميت عليهم الانباء يومئهن فهم لا يتساءلون أستنمزن دي سيور أربي أستنمزن دي سيور أربي أجد الرمض الجواب إيو ذاكي دي شقا أستنسن عرقا رهدور حدرستق في فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعشى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشيكون مذوناك النتوبا يومنخ الدمذير الصلاح بركذي لي يرفاح بفيش خلقيني فغا أذن سيج التخفيرين مش إذنه هنا يخطيرا علي ربي ذي الشنيس أغفين سوق من ذا شريح يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ماذك يعلم سويا يجفرني إذ مرنسا ذويني دستوفا اذن استذر ربهم ولاش ويامن الحشن الشام يشتهر لك وشكار في جوهر الشجره يحكم مرض كفوشيش غرم قدرا يتموا ان جعل الله عليكم الليله سرمدا لا يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ايش نهاو ان شهيد لكن ديقم ربي إذ فاللون رجفة كان المذيوم القيامة منه ممشيذ ربي أو اندفك ذات أي غركشت قد رأيتم إن جعل الله عليكم النهار صمدن إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون إنسن أهوين فيه يلوكن إذ يقم ربيه أشفل لو نريش فكا ألماذ من يوم القيامة من هو ممشيذ ربيه ونرون دفكنيذ الريسة تستعفوهم أي غركم زر مرة ومن رحمته جعل لكم الليلة والنهار لتشكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لرحمش مي وندي فكام اغذواش اتشتافعو ذقيت وقش تخدمم اكني ما عطاتش ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تسعمون اش تنمش ندي شي واجب اش ني ني عند دفن وذاك ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون كل الأمة أذن الدمذيس وندي شهد فلاس أذن سنين أو وثد نسعى محلو البرهان أذن نرى علمن جاء الحق ليلة ربية أذن نعرق شد شدبا ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اودي القواه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين قارون ذو قوم موسى يتغى اطش في المشن اين شنف ثالثيق ولا اتدمن امسنن القميش برك الزخ أسان ربي ولحمر زوخا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفشدين المكسي دخام الله خارف ذي قوي نجد فكى ربي أرثت يا للاحقيك ولا درب حن الدنيذ أخذ من الأحسان أما كن يجد يخذ من ربي الأحسان تخري الفساد يلقعها أعطانا ربو يحمل الله ويذكي تفسدن قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه من مجيمون إن يشنشرك سبا مشني ويسحب يو ري عارف ما نغش ها يجي في نار الجيال في هرن ذي القوان غاديش عيان وفني الشرور ذي هون يمشوا من في ذنوبهم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إشبه إفغد غلقميس أكنذي زخززن أننا سوي ذك تسخف سمعيشت ذك ذي, ذي الدنيس آهل كان ذي نسعين أما كان يسعقارون إذ ازهر ليني وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمنى من وعمل صالحا ولا يلقاها الصابرون واذا كل سامر علما اننا اكون الشنغح اذك وفر الرب يا خير ايون يومنا يخدم الصراح وقرش تجاوز النار هاشا فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين نلقى عن سبعيث نتشيك ذو الخميس أريسا رحلة التربعات أكد سلخا ذي ربيا أكد سلخ منيس الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخشف بنا ويك لا يفلح الكافرون فقل نوذاك منان يضلني ما نضقيش اقرنش يهكياك زير ربي السوساع الرزقه في اللي يبغاه دير عبادي الشيح كميث أفنك إنني ظن لو كان ربو يحننا فلانا سيري ثلين القعال أغفر السلا ذاكي هاك زغن نربحنا لا وذكي لاند الكفار تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أخا من نتقرأ من جنة نقبثي ويذ أول نفغيه أدى كنس نجم الدن دلقعه للسفساد أدى كنس نجم العلي أدى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يزل الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وإن دي إش آخر ايش سماطاس مروين ديش تش نشيام ورجعينا للجزاء ويدي يخدم من الشياث حاجه شويه من من إن الذي فرض عليك القرآن نرا إلى معاد قل رب بي من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وإن دي في الله في امسي بي ان جاي وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ارسل لي سطه معه في اللي قد نزلت كتابات ارْجِع إِلَى رَبِّكَ فَلا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ جَاءَتْكَ الْبَيِّنَاتُ ادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أخذ الله يسعى الربية بعد مد نزلت في الله جب سبري ذنب فيه ورث الدوث المشركين ورث عوائض أخذ ربية ولماذا عوائضة كل شيء مثل الفني حشد مستثد يقيمان احكم مرة الكفوسيس ورسل ثغرم